بوك تو كسون حارم ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون تعلم, <تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية كل تنوت أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ تود؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ إيجان إيش أولاس ولإيش توك نعم. وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. وجيلم، نادجون جول بسيل. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. آ نيلبك. مجل ش لوق اللغات متشبهها إلى حد ما اللغات متشبهها إلى حد ما ي مكت رتني ان أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا بني شيرني نهيز. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. ميج شكت في بازوم. ومازال أعمل أخطاء كثيرة. ومازال أعمل أخطاء كثيرة. كيرم منديج. يا ويتشون كي أرجو أن تصحح لي دائما أن تصحح لي دائماً. آه، كيأتيش أجي سان نطقك جيد تماما نطقك جيد egy kis akcentusa van: Eindeke lekneton baszita. Andek lekne baszita. Felismerhető, hogy honnan származik: Jászatia saksu enjárife min eine ent. Jászatia el saks enjáruf min eine ent. ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ نلفتان في هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ مين تانكين حسنال؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ بلنات نيلاغ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. نم يتأسّم العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي ألف لي تتم لقد نسيته للتو لقد نسيته